لا يَخْرُجُنَا إِلَّا وَلا يَخْرُجُنَا إِلَّا أَن يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمتكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَاللَّا إِنْ يَئِثْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا إِلَمْ يَحِرْنُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ ومن يستق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يستق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا